بِسمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلِفْ لَمِّيمِ ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ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 يُخَادعون اللهه والَّذينَ آممَنُ وَمَا يَخدَعونَ إِللااأَافُسَهُم وَمَا يَشعُرون فِي قُلوبِهِم م رَضُم فَزَادَهُم اللهَّهُ مَ رَضَ وَلَهُم أَذاابُ أَلمُم بِمَن كَوا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 وَإِذاَا خَلَ إِلَ شَيطينِهِم قَُ إِا مَعَكُم إَِّ مَا نَحْنُ مُسْتَهزئُون اللَّهُ يَسْتَهزِئُ بِهِم وَيَمُدُّهُم فِي طُغْيانِهِم يعََُّون.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 ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فِيهِ ظلمات ورعد وبرق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 قال أَلَم أقلَُّكُمْ إِي أَلَمُ غَيبَ السَّمواننتِ وَالْأَرض إِي عَلَمُ غَيبَ السَّمنتِ وَالأَرضْضِ وَأَلَمُ ما تُجُدونَ وَماَا كُ تُم تَكْتُمون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 بخَذَتكُم الصاعِقَةُ وَأَتُمْ تَظرُون ثمَُّ بَعثْنَكُم مِ بَعدِ مَوْتِكُمْ لعَكُم تَشْكُرون وَضَللنَا عَلَكُمُ الْ الغَمامَ وَآزَلناَا عَلَكُمُ الْ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 وَاللَّهُ مُخْرِجُمَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَ اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ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 وَإِلُوا الَّهُم مِمَّا كَتَبَت أَْدِيهِمْ وَوإِلُ لهُم مِمََّا يَكْسِبُون وَقالَاوا ل تَمَسَّنًا النَّارُ إِلَّا أََّ مَمَّ عَْدُودَ قُلْ أَتَّخَدُّْم عادَ اللهَّهِ أَهْدَ فَلَ يُخْلِ فَ اللَّهُ عَهدَ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 قُل إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَيَتَمَنَّوُنَّ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ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 اللهَّهُ يَحكُم غَيْنَهُم يَومَ القِيَامَةِ فِي مَا كَوا فِيه يَخْتَلِفُون وَمَنْ أأَظْلَم مِمم م نَعَمَساجِدَ اللهَِّ أي يُذكَرَ فِيهَ اسمُوه وَسَافِي خَرَابِهَا.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 وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا اللَّهُ الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم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 فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن مِنَ الله صبغة ونحن لَهُ عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُدًى أَوْ نَصَارًا قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ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 وَكَذَلِكَ جَعللنكُمْ أَُّ تَون وَسَقَل لِلتَكُوا شهَدَا عَلَ النَّاس للتَكُ شهَدَا عَلَ النَِّ وَيَكُونَ السُول عَلَيْكُم شَهدَا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 قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شَطْرَ المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وَمَ اللهَّهُ بِغافِلَّا يَعمدُون وَل إِن تَيتَ الذيينَ أوتُ الْكِتابَابَ بٍ كلُلِّ آيَنتٍ مَا تَبعوقِ بِ تَكت وَما أَتَ بتَابِ عييقِ بِتَهُم وَماَا بَعْضُهُ بتَابيقِ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 فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ بَل احْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا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 وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ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 أَلَو كَانَ أَباءُهُم لا يَعقِونَ شَيْئ وَلَا يَهتَدُون وَمَثَلُ ال الذيَّينَ كَفَرواكَمَثَلِ الذي يَنعقُوا بِمَا لا يَسمَعُ إِلَّا دُعَأَونِدَا صُّ بُقمُ النُمْ يون فَهُم لا يَعقِلُ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 وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الْرِّقَابِ وأقام الصلاة, وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ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 فَمَنعَ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَتِبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنعَ تَدَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 اِن تَرَكَ خَيْرًا وَصِيَّةً لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا على الْمُتَّقِينَ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ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 وَمَا كَلَ مَريضًا أَوْ على سَخَ فَعِدةُم مِن أَ مِن أُخَررض يريد اللهَّ بِكُميُسرَ وَلَا يريد بِكُم العُصرَى وَِلتُكمِلُ العدةَ وَللتُكَبِّر اللهَّه علىى مَاهدكُم وَرِتُكَبِّر اللهَّه على مَاهَذكُم وَلا عََّكُم تَشْكرُون.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 كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا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 علممُ أََّ اللهَّه عزيزٌ الحَكيم هلَ الَظرونَ إِلَّا أَأتَهُمُ اللهَّهُ فِي ظُلََلِ مِنَ الْ الغَمَامِ وَالمَلائكَةُ وَقُضِيَ الأممرْ وَإِلَ اللهَّهِ تُجْجعُ الْ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 وَزلزِلوا حتىَ يَقُول الر الرَّسُون والَّذينَ آمَنُوا مهُمَتَ نَصر اللهَّ أَلَ إِ نَصَ اللهَِّ قَربَ يَسْألونَكَ ماذاَا ي ف م فَقُتُم مِنْ خَيرم فَلِوالِدَيْنِ وََّ قُربينَ وَتَامَا وَالمَسكين وَبِنِ السَّبيل وَمَا تَفعلَالُوا مِن خَيْرٍ فَإِن اللهَّهَ بِهِ عَم كُتَِ عَلَكُم الْ القتَالُ وَهُوكُره الَّكُمْ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 وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون فِي الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتاما قل إصلاح لهم خير وَإِتُخَالِتُم فَإخْوانُكُمْ وَلَّهُ يَعلَمُ الْ المُفْسِدَ مِنَ الْ المُصلِح وَلَ شَ اللَّهُ لاعَنتَكُمْ إِ اللهَّه عزيِيزٌ حَكيم وَلَا تكِحُ المُشِكَاتِ حتىَ يُؤمنِن. وَلا أأَمَةُم مُؤمِنَةٌ خَيرُ مِم مُشْركَةِ وَلَ عجَبَتكُمْ وَلا تُكِحُ المُشْكين حتىَ يُؤمنِنُ وَل أَبْدُ مُؤمنِنٌ خَيْرُ مِم مُشْركِ وَلَو عجَبًاكُمْ أولَاائِكَ يدعُونَ إلًَا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 وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إلا, إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النكاح وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ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 فإِذَا أَمِنتُم فَذكُر اللهَّه كَمَا عَمَكُم مَا لَمْ تَكُوا تَعلمون والَّذينَ يُتَوَفَّوونَ مِنكُم وَيذَرونَ أَزْواجَ وَصَة لِأَزواجِهِم م تَعَن إلَى الحَوِ غَيْيرَ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 كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ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 مذاَ الذي يُقُرِضُ اللهَّه قَضًا حَسَنَ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَضعافَ كَثَِح وَلَّهُ يَقُبِضُوا وَيَبن صُطُوَ إلَيْهِ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 فَهَ زَمُوه بإذْن اللَّهِ وَقَتَ لَدَود جَالوتَ وَآتَهُ اللَّهُ المُلكَ وَنحِكمَ وَآنتَهُ اللَّهُ المُلكَ وَالحِكمَةَ وَعََّمَهُ مَِّا يَشَ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيَاتُ الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض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 من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى فقد استمسك بالعروة الوثقا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور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 ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قَالَ إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت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 وَلَهُ دُرِّيَّةٌ ضِعْفَاء فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَت كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فَأْتُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ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 وَمَا أَ فَقُتُم مِ فَقَتٍ أََْ ذَرْدُم مِن النَّذْرِئ فَإِن اللهَّه يَعلممُ وَمَا لِظَّالِمِينَ مِنْ أَ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 الذيَّذينَ يُافِ قُونَ أَموَلَهُم بالالَّْلِ وَنَّهَادِسِ الضَّو وَعَالِيَةَ فَلَهُم فَلَهُم أَجرُْهُم مدَ رَبّم وَلَا خَوْخُنا لَيْهِم وَلهُم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 وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون وَاتَّقُوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون